هذا بَصائِرُونٍ الناسَّاسِ وَهُدَ وَحْمَةُ لِقَوْم يوقِنون أَمْ حَسِبَ الذيينَ جَتَح السَّئاتِ أَ جَعلجُم كََّذينَ آمَنُوا وَمِن الصَّالِحاتِ السَّو أَمْ مَحيهُم وَمماتهُم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 أأَفرَرَ أَيتَمَن التَّقَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ أَقَلَّجُ اللغُ علىى علْمِم وَقََّمَ علىعَى سَمعْج وَقَلْلبِهِ وَجَعَلَ على فَفْصَرججِ شَااوَةَم فَمَيْ يَهْدِيجِ مِم بَدِ الله أَفَلَا تَذَكَّرٌ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 وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا وما نَحْنُ وما وَبَدَا لَكُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ